هدانا ل أ ف ض ل الشرائع و ا ل أ ح ك ا م وخصنا بمزيد فضل و إ ن ع ا م أ ح م د ه سبحانه وتعالى على فضله الخاص والعام و أ ص ل ي و أ س ل م على رسول ا ل إ س ل ا م عليه من ربنا أ ف ض ل الصلوات و أ ت م السلام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن على شرعه مستقام عباد الله تمر أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة ب أ و ض ا ع ص ع ب ة وظروف ح ر ج ة و م ر ح ل ة من تاريخها د ق ي ق ة و خ ط ر ة حيث تستباح بيضتها وتحتل أ ر ا ض ي ه ا وتدنس مقدساتها ويستباح حماها وتستنزف خيراتها ويتكالب عليها أ ع د ا ؤ ه ا وفوق ذلك تدمر ثقافتها و أ ح ي ط بقيمها و أ خ ل ا ق ه ا وتبددت رسالتها وحق لنا أ ن نتساءل ما الذي أ ص ا ب ن ا وماذا دهانا ولماذا طمع فينا أ ع د ا ؤ ن ا و إ ن ا ل إ ج ا ب ة و ا ض ح ة إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ب أ ن ف س ه م و إ ن ي لا أ ل و م يهوديا ولا نصرانيا يعمل ل أ ج ل دينه ويسعى ل أ ج ل نجر مبادئه إ ن م ا أ ل و م ا ل ا م ة ا ل ق ا ن ع ة ا ل خ ا ن ع ة التي رضيت بالدنيا إ ن ن ا نعيش في عالم لا تنفع فيه المسيرات ا ل غ ا ض ب ة ولا ا ل إ د ا ن ة ولا التنديد ولا الشد عالم لا يحترم ولا يعترف إ ل ا ب ا ل ق و ة وفي ظل هذا العالم الذي, الذي اعليت فيه القيم التفوق المادي والعسكري مما أ ص ا ب أ م ت ن ا بالانكسار والضعف والهوان والذل الذي تعايشه في جميع أ ن ح ا ء ا ل م ع م و ر ة ويوم ا ل أ ح د القادم موعد الفئات ا ل م ت ش د د ة من أ ب ن ا ء اليهود والصهاينه لتدنيس المسجد ا ل أ ق ص ى و إ ن ه ا م سوف ي ر ة س تكون م س ي ر ة ك ب ي ر ة وتحميها ا ل د و ل ة ا ل ص ه ي و ن ي ة إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي يمر بظروف ص ع ب ة ب ا ل غ ة التعقيد فيها, فيها اوضاعه ا ل د ا خ ل ي ة م ق س م ة ا ل أ م ة ومشتته المناهج ش ت ا والطرائق م خ ت ل ف ة في ديار المسلمين ا ل ه و ي ة م ض ي ع ة و ا ل أ ه د ا ف غير و ا ض ح ة و ا ل م ص ا ل ح ة مع الله عز وجل ب ع ي د ة ولذلك إ ن ن ا نعيش في عالم تحركه ا ل أ ي د و ل و ج ي ا ت وتسيره المناهج فلا بد فيه ل ل أ م ة من حل عقدي و ق ر ا ء ة أ ص و ل ي ة لما يصيب ب واقعنا الذي ا إن أ ص واقعنا يحتاج إ ل ى ق ر ا ء ة أ ص و ل ي ة لا إ ل ى ق ر ا ء ة س ي ا س ي ة إ ن كثير من السياسيين يشرح الواقع ويتحدث عن معطياته ويتكلم, و و ويتكلم عن المستقبل و و و ويتحدث عن الواقع وكل ذلك لا يجدي لا يجدي في ذلك إ ل ا الحديث المباشر ما الذي يحرك العالم الغربي تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين تحركه مناهجه و أ ف ك ا ر ه وديانته ا ل م خ ت ل ف ة ا ل م ب ا ي ن ة ب ا ل د ي ا ن ة ا ل م و ج و د ة في العالم ا ل إ س ل ا م ي و إ ن قيم الغرب و إ ن مناهج ا ل إ س ل ا م لا تلتقي أ ب د ا مع بعضها البعض حتى قال بعض مفكر الغرب من عقلائهم طالما أ ن ا ل إ س ل ا م إ س ل ا م و أ و ر و ب ا أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا أ م ر ي ك ا فلن يلتقيا أ ب د ا إ م ا أ ن يتنازل ا ل إ س ل ا م عن إ س ل ا م ه و إ م ا أ ن تتنازل أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا عن حضارتها لكن إ ذ ا ظلت أ م ر ي ك ا و أ و ر و ب ا معتده بمناهجها وحضارتها وعولمتها وما وصلت إ ل ي ه من تفوق مادي ومن أ ج ل تعميم تجربتها وقيمها دون م ر ا ع ا ة لخصوصيات المجتمعات فسيظل الصراع قائم ولا يوجد أ ب ل غ من ا ل ق ر آ ن في تشخيص الصراع في قوله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أ ف و ا ه ه م وما تخفي صدورهم أ ك ب ر قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت إ ن كنتم تعقلون ف أ ن ت م أ و ل ئ ك تحبونهم تعزون في البابا وتتحدثون عن السلام العالمي وتعلون وتتكلمون عن حقوق ا ل إ ن س ا ن وعن الحريات وعن حوار الاديان وعن التعايش السلمي حقوق ا ل إ ن س ا ن ا ل م ض ي ع ة منذ س ن ة ثمان واربعين بيوت تهدم ومزارع تحرق ونساء تسبى في سجون اسرائيل ورجال وشباب كل يوم يقتلون حتى ا ل د ر ة الطفل المسكين لم يسلم من رصاصاتهم أ ي ن حقوق ا ل إ ن س ا ن وأين هذه كانت؟ أم أنها لا تعرف ولا تقوى إلا لمسلم ضعيف وذلك أم أنها ضعيف كانت هذه لا إلا تعرف لمسلم حق أقلها لانه عالم لا يحترم إ ل ا ا ل ق و ة ا ل م س ي ر ة تشكل ر أ ي ا عالميه أ و توصل ك ل م ة لكنها لا تحل ق ض ي ة لن تحل قضايا ا ل إ س ل ا م والمسلمين إ ل ا أ و ل ا بالرجوع إ ل ى الدين حقيقه ت ولذلك قال تعالى عضوا عليكم ا ل أ ن ا م ل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إ ن الله عليم بما ي ف ع ل ان ت ن س س ك م ح س ن ة تسؤهم و إ ن تصبكم س ي ئ ة يفرح بها و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن استطاعوا و د و ا ما علتم و د و ا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ا ل ق ر آ ن يقول ولن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 ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي رفع الله جل جلاله ت أ ي ي د ه عن الناس ل أ ن ه م صالحوا ا ل غ ر ب ة وركنوا ل أ م ر ي ك ا وخضعوا لها وبالرغم من ذلك لم ترضى عن أ م ر ي ك ا عن خاضع ولا عن ذ ل ي ل إ ن م ا تريدهم أ ن يتخلوا عن الدين ماذا استفادت الحكومات الذي تنازلت ل أ م ر ي ك ا ماذا استفادت قدموا لهم التنازلات حتى الثوابت تنازلت عنها دول وتركتها مجتمعات من أ ج ل أ ن ترضى عنهم أ م ر ي ك ا ولن ترضى عنهم أ م ر ي ك ا أ ب د ا ل أ ن الصراع صراع عقائد و ل أ ن الحرب حرب مناهج و ل أ ن الدين هو ا ل أ س ا س هم يعتدون بدينهم ويعتزون بمبادئهم وقيمهم أ م ا نحن ف إ ن ن ا نتعاطى ا ل إ س ل ا م على استحياء ن ق ش ى ديننا إ ن ن ي أ ؤ م ن و قناعه ر ا س خ ة أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ل د أ ع د ا ئ ه ا و أ ك ب ر خصومها نفسها التي بين جنبيها العالم ا ل إ س ل ا م ي لم يتصالح مع ربه في يوم من الايام أ ي م العالم م ا ا ل ل إ س ي ت ع ط ى ثقافة الأعداء الأعداء ا في ل وينبذ س مسيرات وبإسرائيل الجنسية ي يخرجون في مسيرات هادرة وينبددون بأمريكا الأمريكية الإنجليزية في وفي ر هادرة ا والإعلام الأفلام الأمريكية والأفلام الإنجليزية والأفلام الجنسية كلها في في في إعلامنا ثقافة ت وفي مستويات أ ج ه ز ت ن ا إ ن ن ا نحارب أ م ر ي ك ا ولكن لن ننتصر على أ م ر ي ك ا ل أ ن أ م ر ي ك ا دخلت بيوتنا ودخلت أ س ر ن ا ودخلت جامعاتنا ومسخت شبابنا وغربت فتياتنا لن ننتصر على أ م ر ي ك ا ل أ ن ن ا نحمل ث ق ا ف ة أ م ر ي ك ا أ ر ا د ت أ م ر ي ك ا أ ن تدمر العالم ب و ا ر د ة ثقافتها وتغريبها ولذلك أ ن ا اعجب ل أ م ة تكره أ م ر ي ك ا و ت ت ع اين ط ى ثقافة أ م ر ك ا أ ي الدين ق ا الشرعي ن ن و في ا ا ر ل ل م م س ي أين أين أحكام أين أين الشريعة غير الدين حدود موجود وجل الله الله عز شرع الله في مناهجنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا قليل ما هو موجود أ ن ا أ ت ك ل م ليس عن السودان أتكلم أتكلم العالم الإسلامي عن قاطبة أتكلم عن الشارع أ ي ن ا ل إ س ل ا م في شارعنا إ ن إن... شوارع الخرطوم لا تقل أ ح ي ا ن ا عن شوارع باريس أ و نيويورك أ و واشنطن الزي هو الزي ا ل أ س م ا ء فقط هذه ف ا ط م ة وتلك ذ ي ا ن ه أ م ا الشكل و أ م ا ا ل ص و ر ة واما ا ل ه ي ئ ة واحده كيف ننتصر على أ م ر ي ك ا إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ب أ ن ف س ه م إ ن س ن ة الله عز وجل ا ل أ ص ي ل ة التي لا تتبدل أ ب د ا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ل يكون هنالك كافر أ ع ل ى مكانا و أ ر ف ع شاوا أ و من مؤمن وها قد جعل الله للكافرين من ي ن مؤمن ا لقيمهم ي مهزوزة و ع ط الإسلام على استحياء إن الأمة لا تنتصر إلا بدينها على إن وإن تنتصر أردت ق ر ا ء ة ص ح ي ح ة وعنوان هذه ا ل خ ط ب ة ق ر ا ء ة أ ص و ل ي ة في ع ص ر ا ل ا ن ه ز ا م ي ة أ و ق ر ا ء ة أ ص و ل ي ة لعصر ا ل ا ن ه ز ا م ي ة أ و د أ ن أ ت ك ل م عما أ ص ا ب ن ا من انهزام عبر أ ص و ل ن ا و ب ر السنه يوشك أ ن تتداعى عليكم ا ل أ م م كما تتداعى ا ل أ ك ل ة إ ل ى قصعتها قلنا أ و من ق ل ة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أ ن ت م يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينزعن الله من قلوب عدوكم المهابه منكم وليخلفن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن قال حب الدنيا و ك ر ه ي ة القتال إ ن م ا جعل رزقي تحت ظل رمحي ع ل الذل والصغار على من خالف أ م ر ي هكذا قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم ب ا ل ع ي ن ة ورضيتم بالزرع و أ خ ذ ت م أ ذ ن ا ب البقر صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إ ل ى دينكم ما ع ل ا ق ة الكسر في ا ل أ س و ا ق ب ت ص ل ط الكفار على ديارنا إ ن ا ل أ م ة التي لا تتخذ ا ل ح ي ا ة محرابه والتي لا تعرف الله إ ل ا في المساجد يوم ا ل ج م ع ة أ م ة غير ك ث ي ر ة بنصر الله سبحانه ولذلك قال إ ذ ا تبايعتم ب ا ل ع ي ن ة ورضيتم بالزرع و أ خ ذ ت م أ ذ ن ا ب البقر أ ي الدنيا صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إ ل ى ولكن ا ل أ س ب ا ب الحقيقي ة لضعف ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ل ه ا ف ق د ا ن ه و ي ت ه ا وضعف ا ن ت م ا ي ه ا ل د ي ن ه ا إن ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ما أ ت ي ه إ ل ا من ق ب ل أ ب ن ا ئ ه ا من ا ل ذ ي رفع ا ل م ل ف ا ل ى م ج ل س الاسلاميه أ ب ن ي أ ت ر ه و د أتراهم نصارى؟ انهم أ ب ن ا ء بلدنا أ ب ن ا ء جلدتنا ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن وبل يحفظونه بل هم معنا في ديارنا بل أ س م ا ؤ ه م أ س م ا ؤ ن ا وسحنتهم سحنتنا هم الذين أ ن ب و ا علينا دول الكفر زعما أ ن ه م سينصرون قضيتهم إ ن أ م ر ي ك ا لا تنصر إ ل ا قضيتها و إ ن فرنسا لا تحب إ ل ا نفسها و إ ل ا فالاقليات ا ل م ظ ل و م ة ا ل م ض ط ه ض ة من المسلمين في أ ن ح ا ء العالم ك ث ي ر ة إ ن ا ل أ م ة فقدت الهويه ة و ف ق د ا ل ه و ي ة ولضعف الانتماء ل ل إ س ل ا م لا تفرق بين عدو ولا صاحب فضاعت ع ق ي د ة الولاء والبراء صار كثير من المسلمين يوالون النصارى ويحبون اليهود ويطبعون معهم بعضهم يطبع من فوق ا ل ط ا و ل ة وبعضهم يطبع من تحت ا ل ط ا و ل ة أ ي من, من, من, من خلف ا ل أ س و ا ر إ ن ه ا ق ض ي ة عجيبه ة والآن في فرنسا عقد مؤتمر عن تعايش الأديان أي أديان عن في أي مؤتمر عقد ذ ه إن إلا الأديان لا السواء تلتقي إلا على كلمة قل يا اهل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة سواء إ ل ى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم أ ل ا نعبد إ ل ا الله لا تثريث ان الباب الذي مات أ ب ى أ ن يعترف بالاسلام دينا حتى مجرد أ ن ه دين له ت أ ث ي ر في العالم هذه ا ل ح ق ي ق ة أ ب ى أ ن يعترف بها ولكن أ م ة ا ل إ س ل ا م أ م ه م ك ل و م ة و أ م ه ض ع ي ف ة وسبب ضعفها ابتعادها عن دينها ان التاريخ يؤكد أ ن ا ل إ س ل ا م مهما أ ص ا ب ه من الوحن إ ن م ا يصيب ا ل أ م ة ويصيب ا ل أ ف ر ا د ويصيب الشعوب ويصيب المجتمعات لكن الدين تكفل الله بحفظه إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون يحفظ الله دينه كفيل يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم إن ص ل ان ح ا ل د ي إن صلاح الدين, الدين الايوبي الذي جاء وهو من, من, من, من, من, من الاكراد صلاح الدين الكردي جاء رحمه الله تعالى واستنقذ المسجد الاقصى بعد اثنتين وتسعين س ن ة تحت النصارى وذلك بمعركه هي م ع ر ك ة حطين وكان ذلك س ن ة ثلاث وثمانين و خ م س م ئ ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة خرج صلاح الدين من مصر يقود الجيوش وكان وكانت ج ي و ش ق ل ي ل ة ل أ ن رغبته كانت في أ ن يحمي الحجاج الذين يمر يمرون ب م ن ط ق ة الكرد وكان هنالك على الكرد كحاكم نصراني يسمى إ ب ر ن س أ ر ن ا ط إ ب ر ن س أ ر ن ا ط هذا كان حاكما على الكرد كان يقطع الطريق على الحجاج فكلما جاءوا يجعلهم ويصفهم أ س ر ى ثم ي أ ت ي بالسيف يقول اتتبعون محمدا استغيثوا به من أ ج ل أ ن ينقذكم هذا سيفي وهذه رقابكم ادعوا محمدا من أ ج ل أ ن يستنقذكم فيضرب اعناقهم فخرج صلاح الدين لحمايتهم لما سمع به النصارى ج ا ء و ا من كل فج وصوب ومن كل حدب ج ا ء و ا ومعهم جحافل معهم ملك انجلترا وملك أ ل م ا ن ي ا وكل الدول ا ل ك ا ف ر ة ج ا ء و ا في ثلاث وستين الف مقاتل ثلاث وستين الف مقاتل ج ا ء و ا في هذه ا ل م ن ط ق ة ومعهم صليب يسمى صليب الصلبوت وصليب الصلبوت صليب أ م ت ا ر يزعم النصارى أ ن ه الصليب الذي صلب عليه عيسى عليه السلام وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إ ل ي ه فجاءوا ب ا ل صليب الصلبوت وهو مرصع بالدر وبالياقوت وهو من ذهب صليب من ذهب جاءوا يحملون الصليب من أ ج ل أ ن يحاربوا ا م ة ا ل إ س ل ا م وجاءوا ومعهم كل ا ل م ق ا ت ل ة وجاءوا في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة بالقرب من منطقة من بحيره ط ب ر ي ة في م ن ط ق ة تسمى حطين وجاءوا بغضهم وغضيضهم خرج صلاح الدين ومعه ع ش ر ة آ ل ا ف في ا ل أ و ل أ ب ى ان ينازل لكن لما ر أ ى أ ن ه م أ ص ر و ا على قتاله ب د أ صلاح الدين يعد ا ل ع د ة و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة في فجر السبت معركة تدل على أ ن الدين هو الذي ينتصر و أ ن ا ل إ ي م ا ن هو الذي ينتصر هذه المعاني ا ل غ ا ئ ب ة من ا ل ق ا د ة والزعماء والمفكرين في عالمنا ا ل إ س ل ا م ي ومن يتعاطى قضايا الامه أ م ة في ل ل إ ع ا جرية جرية ك ل ا ما في ق الاعلام ل ل قال ولا رسول قال يقول ه أمريكا جاية وما ر ف م ج س ل أ ر رسول وما حنسلم وما شنو ولا وكان حنسلم ما ما المؤمنين يا قال الله ولا رسول ما قال قال قال حقا علينا نصر ذلك ذلك أخي في في و لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ا ل ع ز ة لله و لرسوله و للمؤمنين و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن إ ن كنتم مؤمنين ما فيه ر س و ل قال الله قال و لا فيه الرسول قال, ولا في قال ان س ت و ب و ا الى الله و ارجعوا الى الله إ ن ه ينبغي أ ن يقال في هذه ا ل م س أ ل ة الدين هو الذي ينتصر صلاح الدين خرج و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة بالفجر بعد ص ل ا ة الفجر و صلاح الدين لم ير إ ل ا ساجدا وباكيا قال ابن ك ث ي ل صلاح الدين ا ل أ ي و ب كان حقا على الله نصره ل أ ن ه ما تخلف عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وكان حاكما على مصر وعلى الشام وفي الثغور ومجاهد ما تخلف عن ص ل ا ة الجماعه ة أبدا من ن ا جاء النصر صلاح ا ل د ي ن ك ا ن عند وكان الدين كان يقرأ الحديث عند أئمة الحديث وكان صلاح الدين لا يفوت أئمة صلاح لا ولده من ق ر ا ء ة الحديث حتى إ ذ ا اصطفت الصفوف ل أ ن شيوخه الذين يدرسون الحديث كل يوم كانوا ي ق ر ؤ و ن عليه ث ل ا ث ة أ ح ا د ي ث ويشرحونها فلما جاءت ا ل م ع ر ك ة واصطفت الصفوف ووقف صلاح الدين أ م ا م الجيوش وشيوخه خلفه قال لشيخه أ ب و طاهر السلفي هذا شيخه قال يا أ ب ا طاهر ا ق ر أ علي وردي من الحديث واشرح و إ ن العدو أ م ا م ن ا والله لا أ ت ر ك لهؤلاء العلود وردي من حديث رسول الله الصف موجود و ا ل ن د سال ل سيفه قال أ ق ر أ أ ق ر ا قررت ث ل ا ث ة ح د ي ث بكل ا كل يوم وشرح ل ه وبدا م ع ر ك ة أ و ل ح ا ج ة ث ب ا ت كان يعتذ يقول أ ح م د الله أ ن ه لم ي ق ر أ الحديث ة في هذا الموطن غيري محل زيدي الحديث بكل و ا في القاعات ا ل م ك ي ف ة وفي المساجد أسأل فيها نجف وفيها م ر ا و ش لكن في م ع ر ك ة وفي خلق اجروا احاديث ا ل ف ا ض يكرموه ي لكنه اراد أ ن يستن س ن ة ح س ن ة و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة انجلت ا ل م ع ر ك ة بشيء عجيب قتل من صلاح الدين عشرون و م ا ئ ة وقتل من الثلاث وستين أ ل ف ثلاثون أ ل ف نص ا ل ج ش م ة قال ابن كثير الجثث ك أ م ث ا ل التلال و أ س ر ه ثلاثون أ ل ف الفلاح الرجل العادي من جيش صلاح الدين ياسر ثلاثين من الفرنجه الفرنجه يعني من الخواجات حسوا خواجة الله واحدة لكل اقتلوا دوني أقوم بس بسقوة العراق الوساطات والجومة في العالم ا ل إ س ل ا م ي ك ت ي ر ب ا ل ج م ل ة والقطاع ب يا ي أ خ ي إ س ر ا ئ ي ل بتاخدم ق ر ي ة ك ا م ل ة ب ت ك س ر و فوق رؤوس الناس ما في زول ب ي د ر يفتح خشبه لا حقوق ا ل إ ن س ا ن ولا التعايش س ل العالمي ولا ل ا ا م السلمي ولا ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة ولا ا ل أ م م غير ا ل م ت ح د ة ما في زول ما في زول ب يفتح راسه إ س ر ا ئ ي ل تعمل عليه كيف وتفعل كما تريد صلاح الدين ق ل ليك الاثناء الواحد ما لقى حدا يربط بها ا ل أ س ر ة ثلاثين أ ل ف ف ض ل و ا من ا ل ج ي ش ثلاثه أ ل ف هؤلاء م ا ت و ا في الصحراء و ي ع ا و ه ل ك ه ثلاثين أ ل ف أ س ر ة ق ا ل ل ي س من ك ث ر م ا ا ل أ س ر ة كتار باع رجل نسير أي أ س ي ر ا ب ن ع ل باع أ س ي ر خواجه خواجه غير ربك ا بيني بي عاد بمركوب سلام ركوب جنينه جاي من ا ل ج ن ي ن ولا ج ا ي من أ ي م ح ل مركوب خواجه بمركوب خواجه بمركوب ا ل آ ن المسلم لا يساوي حتى هذا المركوب أ ع و ذ بالله في عالمنا الذي ي ت ش د ق ويتمجد بالسلام العالمي أ م ا آ ن ل ل أ م ة أ ن تعي أ ن ه لا سلام عالمي و أ ن ه لا ت ع ا ل ي ل سلمي و أ ن ه لا وعد ا ل أ د ي ا ن أ ل م تعي ا ل أ م ة أ ن هذه الشعارات ز ا ئ ف ة أ ل م تعرف ا ل أ م ة أ ن حقوق الانسان أ ك ذ و ب ة أ ل م ي ص ل إ ل ى أ ن ه ا أ ك ذ و ب ة إ ل ى حل يومنا هذا و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة وجيء بجميع ملوك أ و ر و ب ا أ س ر ع عند صلاح الدين فعفى عنهم جميعا و أ ك ر م ه م و أ ت ي له بماء مثلج موايه ب ا ر د ة ف أ ع ط ى ملك في انجلترا قلبا اسد للشر أ د ا ه ق ا ل له شرب وشرب وكان معه ا إ ب ر ن س أ ر ن ا ط بتاع ا ل ك ر ك بتاع م ن ط ق ة ا ل ك ر ك قامده ادده الملك أ د د ادم من الناس غضب صلاح الدين قال أ م ا أ ن ت فقد أ ك ر م ت ك ولم اذن لك أ ن تعطي هذا هذا لا عهد له عندنا قام قال لك خرج ل الخيمة وطلع و في خ من ا ل خ ي م ة وجيء بابرنس الكرد أ ر ن ا ب مقيد وضعه صلاح الدين قال له أ ن ت القائل نادوا محمدا يغيثكم ها قد أ ج ب ت ك أ ن ا نائبه انا بسيد محله هنا قال له أ ن ا قاعد محله قال له ها قد أ ج ب ت ك فضرب عنقه و أ خ ذ ت ا ل ر أ س وذهب بها إ ل ى ملوك أ و ر و ب ا وقال لهم هذا سب نبينا الدين هو الذي ينتصر في ع ن جالوت انتصر و د ب ع د كم لما سقطت ا ل خ ل ا ف ة والله أ ن ا أ ش ب ه ما ي ح بالعالم ا ل إ س ل ا م اليوم بما حصل من التتار القدامى و إ ن أ م ر ي ك ا و أ و ر و ب ا ومن معها هم التتار الجدد الذين ج ا ء و ا زعما لمحو ا ل ا س ت ا م من الوجود لكن ل ا يستطيع أ ح د أ ن يمحو هذا الدين من الوجود مهما ع ل ت قوته ومهما عظم ش أ ن ه ولكننا ب ح ا ج ة إ ل ى قوات و إ ل ى أ م ة نساء فلسطين تكحلن ب ا ل أ س ى وفي بيت لحم قاصرات وقصروا ولجمون يافا يابس في عروقه وهل شجر في ق ب ض ة الظلم يزمر أ ل ا يا صلاح الدين هل لك ع و د ة ف إ ن جيوش الروم تنهى و ت أ م ر رفاقك في ا ل أ غ و ا ر شدوا سروجهم وجندك في حطين صلوا وكبروا تناديك من شوق م آ ذ ن م ك ة وبدر تنادي يا حبيب وخيبر تغني بك الدنيا ك أ ن ك فاتح على بركات الله ت ر س و وتبحر س ن ة ست وخمسين و س ت م ا ئ ة جاء التتار واحتلوا بغداد لم ير يوما أ س و أ في تاريخ ا ل إ س ل ا م من هذا اليوم قتل ث م ا ن م ا ئ ة أ ل ف في أ ر ب ع ي ن يوما ث م ن م ئ ة أ ل ف ذبحوا ذبح ا ل ن ع ا ب ووضع ا ل خ ل ي ف ة آ ن ذ ا ك في جولق جوال في, في ش وداسوه ا ل و ب ا ل أ ر ج ل حتى مات والذين, أ... والذين استدعوا ه و ل ا ك إ ل ى هلاكو و بن توين بن دنكيز خان الذين استدعوه إ ل ى بغداد هم وزراء ا ل خ ل ي ف ة من ابن العلقمي والنصير التوصي وكانوا ذ ل ك مسلمين لكن ش ي ع ة ضد ا ل إ س ل ا م مسلمين نجوا ا ل إ س ل ا م الافراد ب ق و ل و ا دي مجلس ا ل أ م ن تعال مسلمين ي ق و ل لك ا اي خلونا ج و ا مسلمين قاعدين معانا والله واقع مزري ا ل س ل ط ة انقسمت على نفسها شعبي وطني في ظل هذا الانقسام شامتون ن ا ش شامتين وجون قرن هو الوحيد المهيا ا ل آ ن ا ل س ل ط ة نفسها ا ل آ ن غير م ه ي ا ة ض ع ي ف ة يظهر عليها الضعف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ر لحكم و ب ق ي ة ا ل أ ح ز ا ب على استحياء يتكلمون وناس قالوا حقو ا ت يجوا ناس فرنسا ي ج و والحكومه سلم الناس تشقق الصف المسلم وجون قرن موجود ا ل آ ن ومجلس ا ل أ م ن جاء والله ك أ ن ه ا بغداد مش بغداد ا ل ح ص ة بغداد ا ل أ و ل ى و ك أ ن ما ينتظرنا هو ما حصل من التتار لما دخلوا بغداد قتلوا ا ل خ ل ي ف ة وذبح الناس حتى قال اهل السير ي كان التتري لما لا يجد شيء يقتل به المسلم في بغداد يوقف المسلم يقول له لا تتحرك من مكانك ويذهب ويبحث عن سيف أ و سكين ويرجع فاذا المسلم يطاطئ ر أ س ه ينتظر التتري ليذبحه أ و ليقتله يوقف هنا كان هنا ي م ش ي فتلا سكين ويجي ويوقف ينتظر لما وصلوا من الذل والضعف والانكسار وهذا أ س و أ أ ن و ا ع ا ل ه ز ي م ة ا ل ه ز ي م ة ا ل ن ف س ي ة والله الواقع م ز ر ي جون ج ر ن أ ن ا م ت أ ك د أ ن له أ ج ن د ت ه وماذا ا ل س ي ا ه ولقاءات في الميادين وكل م ر ة ينضم كثير من أ ب ن ا ء المسلمين إ ل ى ا ل ح ر ك ة ا ل ش ع ب ي ة زعما ان جون ج ر ن هو المنقذ وفي ظل هذه ا ل أ و ض ا ع ا ل س ل ط ة والذين كانوا جزء منها خرجوا عليها بل وانبوا ضدها واقع عجيب أ ح ز ا ب وكيانات م و ج و د ة بغير ت أ ث ي ر وشعب مغلوب على أ م ر ه مسكين واقع عليم مع ما يعايشه العالم كله من هذه ا ل ه ج م ة ا ل ش ر س ة ه ج م ة التتار الجدد أ و ق ف و ه م قال حتى أ ن ا م ر أ ه من التتار دخلت على الناس في حانوت انا ادقوا أ ي زول قال لك دخل الناس تحت ا ل أ ر ض وناس وقعوا في ا ل أ ب ي ا ت ما قال لك بعد أ ر ب ع ي ن يوم لما مرقوا انكر الوالد ولده مما تغير أ ش ك ا ل ه م و أ ج س ا د ه م تغيروا به ضعاف ونحاف ومن لم يمت بالسيف مات بالوباء وتحرك بعد ذلك التتار وهولاك الى أ ي ن إ ل ى الشام وكان عليها الناصر و الناصر داء الحفيد ا ل ت ا ر ي لصلاح الدين ا ل أ ي و ب ي الناصر ا بن المنصور ا بن العزيز ا بن صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي كان على دمشق فلما ر أ ى التتار هرب منها وتركها فاحتلها التتار احتلوا دمشق واحتلوا حماه واحتلوا حمص واحتلوا حلب عندها كان على مصر واليا يسمى المظفر سيف الدين ق ط س خرج في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان ولكن قبل ذلك بشهر ل م ل ا ق ا ت التتار مازالت م ما زالت ما زالت افعالنا زالت أ تجاه الكفار ردود أ ف ع ا ل هم يطلعوا نحن ندد لم نبادر في يوم من ا ل أ ي ا م لم نبادل ولذلك مازلنا تحت و ط أ ه ردود ا ل أ ف ع ا ل والتعامل بها خرج وجيشه كله يقوم الليل وكان إ ذ ا مر على م ج م و ع ة من الجنود ينامون ولا يقومون الليل يقول من هؤلاء أ خ ش ى من هؤلاء أ خ ش ى حتى جاءت ا ل م ع ر ك ة ا ل ف ا ص ل ة في ع ن جالوت التقى فيها سيف الدين قطز بالتتار وقائدهم و أ ك ب ر قوات التتار كان يسمى سعد التتار كتب غنوين قائد التتار انذاك الفارس المغوار كتب غنوين أ و ل ح ا ج ة كان رجل م س م وكان بحارب الناس بدهاء قال ل ك إ ذ ا ح ص ل أ ه ل البلد يقول لهم أ س م ع و ا انا ما عندي وقت كثير اقنب لو عندكم مويه بخليكم وكان ما عندكم مويه ب ح ص ل ك لحد مويه هل ت ت ق ب ل و لو عندنا مويه يقولوا خلوا جنوده يشوفوا يقوم جنوده يخشوا و ي ح م ل و ن ر م ح في آ خ ر ه ا ل سم يصوتوا ب ه ا المويه ت ع ت الناس يقولوا عندهم مويه ب ع د ذلك اشربوا كلهم يهلكوا عن آ خ ر ه م اتى كتب, غ... كتب غنميم و ن أ الى م د ي ن ة حلب وقال لهم انا ما أ ق ت ل ز و سلموني سلمون قتلهم عن آ خ ر ه م بالشيوخ و ا ل ع ج ز ة و ا ل أ ط ف ا ل والعلماء و ا ل ق ض ا ط رجل شرس شرس جدا كان خرج إ ل ي ه سيف الدين ق ط ص في م ع ر ك ة عين جالوب التي كان شعارها و إ س ل ا م ا ه و ل أ و ل م ر ة في تاريخ التتار ينكسر التتار وفي ق قال ت وتبغى ل نوين قدر ن تلك السنه لم تكن ل ل يكن الخلافه قائمه وكانت الخلافه قد سقطت لان المعركه كانت سنه ثمانيه وخمسين وستمائه ة س و ث م ا ن ي ة وخمسين ه ج ر ي ة والخلافه سقطت ستمائه س ت ة وخمسين ه ج ر ي ة بعد سنتين ولا خ ل ي ف ة انتصروا بالدين وانتصروا بالقيم أ ي ن هويتنا ثانيا داء التفرق والتشرذم ن أ ك ب ر أ س ب ا ب ضعف أ م ت ن ا فقدت ا ل أ م ة التوحيد و ا ل و ح د ة لا توحيد ص ل ب الله انت عرف التتار لمن دخلوا بغداد الناس قالوا شنو يا خائفين من التتر لوذوا بقبر يا ابو عمر قالوا نمشي للشيوخ قالوا انجدونا قالوا و ي س أ ل ا ل أ و ل ي ا والصالحين الميتين في ا ل أ ض ر ي ح ة قالوا أ ن ص ر و ن قالوا ينصروكم ينصروكم إ ذ ا ربكم ما نصركم أبو ينصركم منه ثانيه ن ينصركم الله فلا غالب لكم و إ ن يخذلكم ف من ذلك ينصركم من بعده إلى يوم من هذا العقائد الباطلة、موجودة. السودان ده كان ما لله يوم موجودة توحيد من كان هذا ما خالص ده بيقى فيه وعبد ا ا خلوا الشرك وهدموا القباب وكسروا ل ن س و أضرحة الله وحده وتركت هذه ا ل أ و ث ا ن وهجرت لن تقوم للسودان قائمه ة يخلى ح د م مباراة من لكم لكم أمريكا يعمل لكم ما ما اللي لا تنجروا الشيوخ وهلاله دايليل ولا ولا فلنسا شغال الخجور الخجور الفقيق قاعد ريخ شيخ يكجر يكجر كيف يعني يكجر في يعفر يفع يكجر فنكم كوره كوره بعد ما برا بيجيب ثلاثة قعد أقوان بين ف ك ي ر و ع ي ف ت ا ع د ثلاثه ا د و ا ن ي ج ي ب و ا ث ل ا ث ة صفر و ا ل ف ك ي ق ا ع د كل م ر ة يقول لا ه شيخنا ح ا ل ظ و ا يقولون الشرطه الثانيه ل ح د ت ى مبارك تخت ل ح د يوم اللي الناس ل ل ي ا يمشوا ا ل ف ق ر ة ا ل ف ق ر ة والفقير يمشوا يتيسرون العظم ي ق و ل العظم انصرنا والله لا تنتصر ا ل أ م ة بغير ع ق ي د ة ولا ترش لا توحيد ولا و ح د ة نحن لا عندنا توحيد ولا في رغبه موحدين ا ل ال ال ال ال, ال, ال, ال ا ل ع ق ي د ة غ ا ئ ب ة والانتماء للدين ر ع ي ف وفوق هذا ا ل أ م ة م م ز ق ة م ق ط ع ة م م ز ق ة ا ل أ ش ل ا ء م ق ط ع ة دول وشعوب وقوميات وقبليه بعد ذلك اجوا ل ي ه و د و أ م ر ي ك ا وغيره م أ و ل ح ا ج ة العالم ا ل إ س ل ا م ي نفسه ثالثا الانهزام النفسي نظرا للتفوق المادي والعسكري للغرب ا ل أ م ة م ن ه ز م ة نفسيا تظن أ ن ه ا لا تنتصر و أ ن ه ا لا تعمل و أ م ر ي ك ا ا ل م ت ج ب ر ة ا ل م ت غ ط ر س ن ة 2006 م ي ز ا ن ي ة البنتاغون سوف تساوي ميزانيات و ز ا ر ة الدفاع في العالم كلها بما في أ و ر و ب ا والصين ذاته ولكن هل تنتصر ا ل أ م م ب ا ل أ س ل ح ة من كان يظن أ ن التتار لا يكسرون و أ ن ا ل ص ل ي ب ي ة لا تهزم من كان يظن ذلك لكن أ ي ن ا ل أ م ة أ ي ن ا ل أ م ة التي تعرف دينها الانهزام النفسي من أسوأ ما تعايشه ا ل أ م ة اليوم رابعا من أ ك ب ر أ س ب ا ب ضعف ا ل أ م ة غياب التخطيط والعلم و ا ل م ع ر ف ة وترك ا ل أ م و ر للارتجال و ا ل م ص ا د ف ة وعدم وجود م ب ا د ر ة أ م ة لحدهم ا ل ل ي ل ة تتعامل مع ردود ا ل أ ف ع ا ل يطلعوا قرار يطلعوا مسيرات و ي ق و ل و ا لا وغلط و ك ذ ا انتهى الكلام ثم ماذا بعد أ ي ن البناء أ ي ن التخطيط أ ي ن العلم كيف تنتصر ا ل أ م ة أ ت ر ي د ا ل أ م ة أ ن تنتصر بالجهل ب ا ل خ ر ا ف ة بالميتافيزيقيه وانتظار ق و ة خ ف ي ة ت أ ت ي وتتدخل دون أ ن نبذل أ س ب ا ب ه او دون أ ن نسعى م س ع ى لا يمكن أ ن تنتصر ا ل أ م ة هكذا هذه ا ل أ س ب ا ب ا ل ح ق ي ق ي ة لضعف أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ه غياب الهويه ة ا ل و ي ة والتشرذم والخلاف والتفرق وغياب التخطيط و ا ل ا ر ت ج ا ل والانهزام النفسي الذي في دواخلها ثم غياب الجهاد في سبيل الله و ا ل ت ض ح ي ة إ ذ ا تبايعتم ب ا ل ع ي ن ة ورضيتم بالزرع و أ خ ذ ت م اذناب البقر و ت ر ق ت م الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حب ت ترجعوا ى إلى دينكم حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة القتال و ك ر ا ه ي ة الموت هو سبب الوهن الذي أ ص ا ب أ م ت ن ا في داخلها لذلك أ ي ن الجهاد في سبيل الله أ ي ن راياته أ ي ن أ م ت ه دعك من الجهاد أ ي ن ا ل ت ض ح ي ة للدين أ ي ن العمل ل ل إ س ل ا م أ ي ن ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله ا ل آ ن في السودان إذاعة ا لماذا ن العموان ناس ناس ج و ببسيكولة كوكوكولة عملوا برضو إ ليس ل ل أ ف ك ا ر ولا للرؤى ا ل م س ت ق ب ل ي ة للاغاني أ غ ن أنواع ي العربية ا ل أحدث أ ا ل ع ر ب ي ة واتحاد الفنانين السوداني سوف يساهم من أ ج ل الوقوف ضد قرار مجلس ا ل أ م ن الدولي حظهم الفنانين قال. قالوا نحن في التلفزيون دابول قالوا نحن حنقفز الموضوع دا وبالفن حننصر قال السودان قال عشان بينتصر أ م ر ي ك ا انتصرت بالفن、اه? اسرائيل انتصرت بالفن أ ق و ى عليا الفن انتو ما ننفق على ا ل ك ر ة من من رجال ا ل أ ع م ا ل في السودان في تاني ع ل ق لك في إ ذ ع ة ت غير بتاعت المانجو ت ع ن ي في إ ذ ا ع ة إ ذ ا ع ة كل ه ا أ غ ا ن ي وفي نفس الوقت يا ل ل ح س ر ة يا ل ل ن د ا م ة إ ذ ا ع ه ا ل إ ف ام على ا ل ق ر آ ن يوشك أ ن تتعطل مدير ا ل ا ذ ا ع ة قال لي ما ج ا د ر ي ن نموله اذاعه إ الفرقان و ا ل ق ر آ ن سوف تتعطل في اي ل ح ظ ة لعدم وجود داعي الله وفي نفس الوقت إ ذ ا ع ه المانجو عم ناس البيبسي كولا حتى ت ر د و في دعاياتن ه ع م ل ي ن جيتار واحد خاته هنا والجيتار طالع وبيشرب في البيبسي يقول ل ك سامعين لا ما سامعين نحن لا نسمع ح ا ج ة زيدي ولو سامعين سامعين شو و ا ذ ا ع ت الكوكاكولا و ا ذ ا ع ت وين و ك ل أ غنى و ب ا ط ن و ا ر ي ا ل أ غنى فيه رجوله قال أ غ ا ن ي ع ر ب ي ة مغنياته كل حب و كل غرام و في نفس الوقت ا ذ ا ع ت ا ل ق ر آ ن عن اف ام مهدد ب أ ن تقف ل أ ن للفن داعميه أ م ا ا ل ق ر آ ن فلا داعم له في ديارنا إ ل ا من رحم الله من عباد الله أ ي ن ا ل ت ض ح ي ة أ ي ن العمل و ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله هذه خ م س ة أ س ب ا ب ر ئ ي س ي ة اراها هي أ س ب ا ب ضعف أ م ت ن ا من أ ج ل أ ن نقف على ا ل أ س ب ا ب ب ق ر ا ء ة أ ص و ل ي ة ترجع إ ل ى ا ل أ ص و ل وتعالج الواقع أ س أ ل الله التولي ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم وتسليما كثيرا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه أ ي ن الحل و أ ي ن المخرج مما نحن فيه إ ن ه لا بد من التركيز على ثلاث قضايا أ س ا س ي ة ونقاط م خ و ر ي ة هي التي بها عز ا ل أ م ه وبها نصر الدين وبها مجد المسلمين ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى استعاده الوعي بهويتنا أ ن نعرف أ ن أ ع د ا ء ن ا قد يسعون إ ل ى البترول من أ ج ل نفط السودان أ و اليورانيوم الذي في دارفور أ و أ ي معادن ولكن ا ل ق ض ي ة ا ل أ س ا س ي ة هي الدين الدين لا يمكن أ ن تحتل أ م ر ي ك ا د و ل ة ك ا ف ر ة ن ص ر ا ن ي ة مثلها لا يحصل هذا إ ن م ا الدين هو ا ل أ س ا س ولذلك ينبغي أ ن نستعيد الوعي, الوعي بهويتنا وبذلك نحقق الانتماء الصادق ل ل إ س ل ا م في إ ط ا ر ا ل أ ف ر ا د والمجتمعات والدول والحكومات وهنا أ د ع و ا ل ح ك و م ة صادقا من قلبي أ ن تصالح ربها و أ ن ترجع إ ل ى الدين و أ ن تكون ج ا د ة في إ ق ا م ة ا ل إ س ل ا م على ا ل أ ر ض في السودان و أ ن ص ح ا ل ح ك و م ة ب أ ن لا تتنازل ل أ ن ا ل آ ي ة و ا ض ح ة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى والله ما كنت أ ظ ن بعدني فاشل أ ن الغرب سوف يرضى على السودان بعد التنازلات ا ل ك ب ي ر ة التي قدمها وعجبت وفوجئت ب أ ن الغرب لا يرضى وفق ا ل آ ي ة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته مسلم وكي تنازل مالخلوك لو تلتزم أ ي ح ا ج ة وقلت أ ن ا مسلم ب ر ض ى مخلوك فعلى ا ل ح ك و م ة أ ن ترضي ربها و أ ن تصالح مولاها و أ ن ترجع إ ل ى دينها و أ ن تستقيم على الشرع وعلى ا ل ح ك و م ة أ ن تصالح شعبها وقفوا ا ل ج ب ا ي ة شويه ناس ا ل ح ر ك ة ديري وقفوه ما بيوقفوا الا ناس التكاسي والاسره وقفوا لهم ي ت ا ع ن ا دي كروزك ولا بتاع كامري بس واقعين المساكين يا ناس حرام عليكم ت ر ج ع و ا وقفوا لهم بتاع تكسي او ل و ل ي بتعرمنا مكسر ا ي ا أخي م ا ت خلياك ل ي ا أخي أخي يا م ا ت خلياك ل صغار ي ا أخي ي ا أخي م ا م د وقفوا الحاجات ج وقفوا ل ح ا ل ج ب ا ي ة و ا ل ح ج ا ت يخلوه ا كده يصالحوا مع الناس ص ا ل ح ربنا وصالحوا الناس عسى الله عز وجل ان يحدث أ م ر ا امتلاك أ س ل ح ة ا ل ن ص ا ل ر ب ا ن ي ة ا س ت ع ا د ة الوعي ب ا ل ه و ي ة يعني امتلاك أ س ل ح ة النصر ا ل ر ب ا ن ي ة معنى رب ابي ا ص ر ح وهو الذي ي أ ت ي بالمدد نصر عبده و أ ع ز جنده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده وحده ب ر الله يعني ا براه يهزمهم لكن كيف نرجع إ ل ى الله ا ل أ م ر الثاني امتلاك أ س ل ح ة النصر ا ل م ا د ي ة إ ل ت ل ف ن ا ا س ل ح ة ا ل ن ا س ا ل ر ب ا ن ي ة رجعنا إ ل ى الله وتبنى ا ل أ ب والبنت والولد والطريق والشارع و ا ل أ م ة والمجتمع رجعوا الى الله كل يوم تفسخ كل يوم تبرج كل يوم مناظر س ي ئ ة و ر د ي ئ ة والله أ ش ي ا ء ع ج ي ب ة خلاص تشوف الشارع برا أ ص ل ا بتقول في إ س ل ا م في السودان ت ق ر أ ا ل ج ر ا ئ د ما بتقول في إ س ل ا م ياخي يا أ الناس شانين ح م ل ة وناس يطعنون في ا ل إ س ل ا م عديد و ق ي ت انا ما أ ع ر ف والله هذا سبب ا ل ن ك س ة فتح الباب للضلال هو سبب ا ل ن ك س ة نمتلك أ س ل ح ة النصر ا ل ر ب ا ن ي ة ثم نمتلك أ س ل ح ة النصر ا ل م ا د ي ة نخطط ن ق ر أ العلم نتعلم العلوم ا ل ن ا ف ع ة نعد ا ل ع د ة نتدرب ن ت أ ه د نطور نبدع نبتكر نخترع دع امتلاك أ س ل ح ة النصر ا ل م ا د ي ة بعد نستعيد ا ل ث ق ة في نفوسنا ونبث ا ل أ م ل و إ ن ه ا مبشرات في ظل ا ل م ح ب ط ا نعم الواقع محبط و أ ل ي م لكن ا ل إ س ل ا م سينتصر ليس حلما ولا أ م ل ا ولا أ م ن ي ه ح ق ي ق ة ينبغي أ ن نقف على المبشرات و أ و ل ى المبشرات النصوص ا ل ش ر ع ي ة الله قال ا ل إ س ل ا م ما ب ن ت ه ي يريدون ليطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م و ي أ ب ى الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إ ن ا لننصر رسلنا والذين آ م ن و ا في ا ل ح ا ك الدنيا ويوم يقوم ا ل أ ش ه ا د إ ن جندنا لهم الغالبون الدين ما بيهزم النصوص يقول كده ل ا يتمنى ا لا ل ه ه ذ الأمر الألم النحنة قال بعد ي ا ي ت م ن الله هذا الامر أ م م ر حتى يبلغ بلغ الليل والنهار و ا بميت ج ولا حجر ولا إلا أدخل الله فيه هذا الدين هذا حجر مدر فيه ب ع ز عزيز أو بذل بعز يعز الامم ل أهل به ع ت ه الله به أهل طاعته وذل يذل ع ص ي ي ت ت ه لا ن المبشرات ل ل ه هذا ا أ ر النصوص ا تقول ل م كثيره والوشر الثاني ل أ م ر ي ك ا والغرب التفوق المادي ولعالمنا التفوق الروحي والتفوق القيمي والتفوق ا ل أ خ ل ا ق ي ما زالت المجتمعات م ح ا ف ظ ة على ا ل أ س ر ة ما زال الناس فيهم خير ثالثا من أ ع ظ م المبشرات الواقع مع الفساد جموع التائبين والعائدين من الشباب ك ث ي ر ة كل يوم شباب ي ج و ن مساجد شباب ي ل ت ز م والفتيات بيتحجبن ما شاء الله الواقع يدل على هذا ا ل ح ف ظ ة الدورات ا ل ع ل م ي ة حس قبل شهر عندنا خمسطاشر شاب يحفظ ا ل ق ر آ ن في شهرين حفظناهم صحيح البخاري كله وصحيح مسلم كله ث ل ا ث ة من نوع بيقروا في كليات الطب وفي سنين متقدمه ومتفوقين يحفظ ا ل ق ر آ ن ويحفظ صحيح البخاري وصحيح ا ا ر ب و ل د ن أنتم كتلون ن كيف و ن يدل مسلم ا ي نحن عندنا, عندنا ق ض ي ة ع ا د ل ة ولذلك سوف ننتصر ننتصر على, على الغرب وعلى الكفر هذه مبشرات في ظل المحبطات لتعيد إ ل ي ن ا ا ل ث ق ة وتبث ا ل أ م ل ب أ ن ن ا أ م ة ق ا د ر ة على تجاوز العقبات بعدما دخل التتار بغداد ما ظن أ ح د أ ن ه سوف تقوم ب ا ل إ س ل ا م ق ا ئ م ة ولكن جاءت ا ل خ ل ا ف ة وعادت ا ل أ م ة وجاء العثمانيون في آ خ ر الزمان وتوسع ا ل إ س ل ا م وبلغ الدين ا ل آ ف ا ق ودخل الدين في كل بقاع الدنيا إ ذ ن المبشرات م و ج و د ة بالمبشرات وببث ا ل أ م ل وروح النصر فينا ننتصر وبامتلاك أ س ل ح ة النصر ا ل ر ب ا ن ي ة ننتصر وبامتلاك أ س ل ح ة النصر ا ل م ا د ي ة ننتصر أسأل الله تعالى أ ن يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن و أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين في كل مكان و أ ن يذل الشرك والمشركين في كل مكان اللهم من أ ر ا د ب إ س ل ا م ن ا سوءا وبمجتمعنا دمارا وبشبابنا فسادا وبفتياتنا تغريبا اللهم اكفنا شره يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين من كل سوء اللهم اجعل ديارنا أ م ن ا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا واحفظ ونساءنا وشباب ديارنا ن اللهم وعراضنا رب يا ا ع ا م ي ن ا ل ل أبرم لهذه اعز ل أ أمر م ة رجد ي دينك يا رب العالمين اللهم انصر دينك يا رب العالمين اللهم انصر كتابك يا رب العالمين اللهم ك ل ا ل م س ت ض ع ف ي ن من المسلمين في كل مكان اللهم ك ل إ خ و ا ن ن ا في فلسطين اللهم ك ل عونا لهم يا رب العالمين اللهم لا الناس. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين وخلصوا ل براثن ا من اليهود يا ه و د ل العالمين م ع ت د ي يا يا ن رب جبار السماوات و ا ل أ ر ا ض ي ن يا رب الخلائق أ ج م ع ي ن يا قيوم يا حي يا من بيدك ملكوت كل شيء يا من تجير ولا يجار عليك يا رب العالمين العالمين. اللهم اعزنا اللهم اعز الاسلام اللهم اعز الاسلام إلا إلا اللهم اعز ا ل ا س ل ا ن اللهم اعز الاسلام اللهم اعز الاسلام اللهم ع ز الاسلام اللهم اعز الاسلام اللهم اعز الاسلام اللهم اعز ا ل ن ص ل ا م اللهم عليك بالظالمين والغاشمين و ا ل ط غ ا ة والمتجبرين ف إ ن ه م لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم انقطعت أ س ب ا ب ن ا ا ل أ ر ض ي ة وحيلنا ا ل ب ش ر ي ة ل ن ص ر ة دينك وما بقي إ ل ا ا ل إ خ ل ا د إ ل ي ك يا رب العالمين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في العراق اللهم انصر ا ل م ق ا و م ة يا رب العالمين اللهم اجمعها واعزها وقوها ي وسدد رميها ر يا رب العالمين اللهم لا تقم للكفر في ا ل أ ر ض رايه واجعلهم لمن خلفهم من الناس ايه يا رب العالمين اللهم يا يا من أ ع ز محمدا ويا, أع... ويا من انجى إ ب ر ا ه ي م يا رب العالمين ويا من أ ج ا ب يونس ويا من أ ر ج ع يوسف إ ل ى يعقوب اللهم أ ج ب دعاءنا في هذه ا ل ج م ع ة اللهم عليك بالكفار اللهم... اللهم رد عنا كيدهم واحفظ بلادنا وديارنا سلاما و أ م ن ا يا رب العالمين واجعلنا في ع ا ف ي ة من البلاء والابتلاء يا أ ر ح م الراحمين ويا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد و ص ح ب ه وسلم تسليما كثيرا